فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحييناه فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما جعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو اللّه الحميد إِيَشَأ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ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 وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِن أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم ويب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَحْذَا مِنْ أَهْلِ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ